ود كثير <متحدث> من أهل الكتاب لو يردونكم من <متحدث> بعد إيمانكم كبارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ود كمالكم خبارا حزبا من عند أنفسهم من ذعب ما تبين لهم الحق تعبوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره تعبوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره إن <تصفيق> الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير